50 languages 44. 44. 44. صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ يون قلب نكتورن، پر هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ يكبر، پر كي؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ كي يكش تنيد التعاتر؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم كيفنا كشتنيط السينما ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم <مسرح> كيف كشتنييتتللفزيون ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ انكارا يا انترادات هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ انكارا يا انترادات هل ما توجد تذاكر للسينما؟ هل ما توجد تذاكر للسينما أنكريا أن ترد البارتدة فوتبال؟ هل المزلة توجد تذاكر لمبارات كرة القدم؟ هل المزالة توجد تذاكر لمباراء كرةقدم كرة بوي سو الفونز أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف؟ Vull seure al mig. Uridu an ajlissa fii mekanin ma fi al wasat. Uridu an ajlus fi mekan ma fi al wasat. Vull seure al davant. Uridu an ajlissa tamaman fi al amam. Uridu an ajlus tamaman fi al amam. Em pot recomanar alguna cosa, vostè? بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني متى يبدا العرض متى يبدا العرض ان بودونا هل يمكنك تدبير تذكرة لي هل يمكنك تدبير تذكره لي què hi ha un camp de golf per aquí هلabo golf من هنا هل خ من هنا que hi ha una pista de tennis a prop هلabo tennis min هنا هل يوجد خ من هنا que hi ha una piscina coberta per aquí? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟